للحرب مجرم وحتى الحب لهم مجرم يا مجرم الحب أنا وجدم بوجرمي خلية نار الجفاف داخلي تضرم ورماني الواني اقتل انت بالجفاتر مي رمي الجمار اذ الناس كل محرم ترمي وتسفك دمي بالاشهر الحرمي ترمي وتسفك دمي بالاشهر الحرم ترمي وتسفك دمي بالاشهر الحرم